لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا صدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم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 إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا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 النار مسوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهوامهم مثل الجنة التي يعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبان لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ يَسْقُونَ مَاءً حَمِيمًا فقطع مَسَارُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُوعَدُ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وأنهار مِنْ عسل مصفى ولهم فيها مِنْ كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى قَالُوا جِئْنَا مِنْ عِنْدِكَ قَانُونَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ قَضَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بقتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله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 فَإِذاَا عَزَمَ الْ الأأَمُّ فَلَ صَدَأُ اللهَّه لَكان خَييرَ الهُ فهََا العسَييتُم مِذ تَ وََّتُمْ ه تُفْسِدوا فيِيعرضِ وََتُ قَِعُ أَْرحَامَكُمْ أُلائِكََّذينَ للَعَلَهُم اللهَّهُ فَصََّهُم وَأَعمهَدَ افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها الذين ارتدوا على اذارهم بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم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 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رطوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم فعرفَفْتَهُم بِسمَاء وَلا تَعرففًاهُم في حْن القَول واللَّهُ يَعلملَمُ عْملَكُمْ وَلا نَذرُوا أنكُم حتىَ نَعَلَم المُجعيدين مِنْكُم الصَّابِرين وَنَذَرُ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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوالكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله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 فإِتَتَ وَهُْ يَسْتَبَد الْقَوْمًا غَيْرَكُمْ ثمَُّ لا يكُون أَمْسَلَكُم